بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأغسل عليهم طير نبابي ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعف ما